يا سلام الله السلام من يشابه الرعد في خيال مد لهم زين برقاه والرعد عقبها تستعاد الخوي شرواك لو يبطي ترانا نفقداه لو يبطي نفقداه سلام الله سلام من يشابه للرعاد في خيال مدله زين برقه ورعده يا سلام عقبها يا مرحبا يوم سلمت تستعاد الخوي شواكلو لو يبطي ترانا تران في عقبها يا مرحبا يوم سلمت تستعاد الخوي أرواك لو يبطي ترانا تران في قدر الليالي تمهد الحين يعود الساعة تقطع أحمل المواصل واحد من عقدر اللي قينا طيبا راس له ولا نشكر الله يوم حاف وجه تكملت العداد نطمره الياغراج نلحق لسانة هيدا سلام الله سلام من يشابه للرعاد في خيال مدله زين برقه ورعده يا سلام الله سلام من يشابه للرعاد يا مرحبا يوم سلم استعاد الخويش ارواك لو يقضي ترانا في اللي قينا طيبا راسدنا له ولا نشكر الله يوم حاطة خوي ونحمده اللي قينا طيبا راسدنا له ولا نشكر الله يوم حاطة خوي ونحمده أنت يا عبد المجيد الرشيدي سنة ما يضاب لي حاطك عميدة وزنة واللقينا باردة وجهتك منت العداد